والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بعموالكم محصن غير مسافح فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وَمَن لم يستطيعكم تولا أن ك المصنات المؤمنات فمِما مل فَمِمَّا من فطياتكم المؤمنات والله أعلم وَاللَّهُ بعضكم من بعضض فنكحهم ب ل أهل الن وآت هنا أجور هنا بالمععرووف محصنات غير ولا متخذات أخدان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 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيادكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أقَدتَ أيمانُكم فَأَتُوهم نَصِيبهم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيداً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 وَإِنْ خَفَتْ مَشْيَاقَةٌ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتاب والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت عمانكم إن الله لا يحب من كان مختلا فخورا الذين يبخلون ويعمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون وَعَلَى أُمْرِ الناس ولا وَلَا بالله بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُرِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَو آمَنُوا وَمَا عَلَيْهِمْ لو أنفقوا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاه وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أو جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر النعوم يا أحدكم من الغائط أولى بستم النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتجمعوا صيدين طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم إلا الله كان عفو من غفورا ألم ترى الذين آتون سببا من الكتاب يشترون الضلالات ويريدون التظلل السبيل والله أعلم بعدايكم وكف بالله وليا وكف بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا واعطنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا أليا بعلسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانذرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزل مصدقا لما معكم من قبل أن نتمثوا وجوه فنردها على أدبارها فنرد فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعن أصحاب السبت كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشك بالله فقد افتر إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألو إمران جان إن جاء رأكي كاتم آه هیچ باشه باشه باشه باشی باشی باشی باشی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 بجهنم سعيرا إن الذين كفروا ب... إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا من الصالحات سندخلوا من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مضاهرة وندخلهم غلا ضليلا إن الله يعمركم أن تعد الأمالات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل والذين آمنوا من الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا وظليلا وندخلهم ندخلهم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 ألم ترى إلى الذين يزعبون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد همروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يظلهم ظلالا معيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدونا فكيف إذا أصابتهم نصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعارض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله طوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنك تمنا عليهم من اقتلوا أنفسكم واخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يواذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم لأتينا من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم في رثبات وأنفسكم جميعا وإن منكم لمن لا يبطن نفعاً صابكم مصيبة قال قد أنعم الله وليئاً لما كن ماهم شهيدا ولئن صابكم فضل من الله ولئن صابكم فضل من الله لا يقولن لك أن لم تكن بينكم وبينهم وضة يا ليتني كنت معهم فعفوا فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشون فَإِن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا وما لكم لا تُقَاتِلُونَ في سبيل الله والمستضافين من الرِّجَالِ والنساء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يقولون ربنا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من, لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين كوليا وجعلنا من الذين كنصيرا الذين في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت فقاتلوا عليها الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 قل كل من عند الله فمالها أولئ القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنات فمن الله وما أصابك من وما أصابك من صيانت فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفذا ويقولون طاعته فإذا برزوا من عندك بيت طائفة من غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأرذنهم توكل الله وكفى بالله وكيلا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي لا يستمتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمن عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله وشد بأسا وشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة يكون, يكون له وما يشفع شفاة سيئاً يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت وإذا حييت بطحية فحي بأحسر منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً الله لا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ماذا نقرأ ماذا بس